شبكه عباقرة التلاوة تقدم اسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحم الله. الرحيم استجبنا له فكشفنا ما بيجي منه ما شاء الله الله كل من الصابرين وَأَنَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ لا <تصفيق> شاء الله شاء الله <تصفيق> اَبْقِ بَاقِي مَا لَمْ نَقْدِر عَلَى جَفَابِ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 علاء السلام الله علاء علاء علاء علاء علاء علاء علاء علاء عليقنا في لومنتي الله الا ذا الذل التسبحك Allah rahma 경찰, Allah rahmeti, All دلعها شوي دلعها لا الى جئ Aikur to bin alimit. Yes, sir. All right. Allahyakum. Astajaballahhu بينهم من وكذلك لوجب المؤمنين يا رب الله الله الله الله That I've Rab! I had to do this. For you. The life of لكنك تجد انك تجد انك تجد انك عايزين انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك إنهم كانوا يسارعون في الخير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 إِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ رَحِيذَ they're all old... Yeah, yeah. Altyazı M.K. يا ويلة قال كنا في <تصفيق> غفلة من دون الله حصب جهنم آتم لها كانوا اليهود متخزين العذاب يعبدون كانوا زاهين من الله وكانوا نعم سبحان الله نعم الله سيدنا عيسى تأخذون النصارى والمسيح من الله فربنا الله قال له قال لهم يعني أنكم وما تعبدون من دون الله حصل جهنم أنتم لها وارثنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكلهم فيها خالدين لهم السالس والقمر من والكبار كل شيء يدخل النار مع ان الذين سرقت لهم منا الحسنة الهم دون. اولئك عمنا العزوى سي في <تصفيق> مشتر. Até! كما بدا خلق على خلقنا علينا, وعدن علينا يا سلام. الله اكبر. لا <تصفيق> لا يحزنهم وجل. الله الله What a terrible Você percebe, né? نعم نعم الله ان في وما اسلك إلا للعالمين صدق الله العظيم سمعتم ما تأسر من اي ذكر الحكيم من سورة الانبياء قراء عليكم القارئ الفاضل المعروف شيخ فؤاد السيد